إ ل ا سمعنا اختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خيانا هنئا ا ش ي عجاب قد ا ا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما ل ل و يسر عن فوق الرضا بين قالوا التاخر والتخلف في النقاب قالوا ا ل ر ش ا ق ة و ا ل ت ض و ر في غياب نادوا بتحرير الفتاه و أ ن ف و ا فيه الكتاب رسوا طريقا ل ل ت ض ر ج لا يضيعه الشباب يا أ خ ت ن ا ه م ساقطون إ ل ى الحضيض إ ل ى التراب بغين مثل يا ن مثل ل ك اختنا ب يا أ هذا يؤااء الحاقدين من الذئاب يا أ خ ت ن ا هذا رباح لا يؤثر في السحاب يا أ خ ت ن ا ق ب ر ت د و ب ببحره كل الصعاب يا أ خ ت ن ا انت ا ل ر ف ي ف ه و ا ل م ف و ل ة بالحجاب يا أ خ ت ن ا فيه ا ل ع ز ي م ة والنزامه والثواب فاللهم س و الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنه الماوى ويا حسن ا ل ن ا ء إ ن ا سمعنا أ خ ت ن ا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خ ي ا م ا واللقاك فوق ا ل ل ق